اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم كما بلغتنا هذا الشهر المبارك فرزقنا فيه العمل الصالح وتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم أيها الفضلاء تقدم معنا في درس مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل يهود بن النضير، فذهب طائفة منهم إلى الشام، وذهب بعضهم إلى خيبر، وكان ممن سكن خيبر حيي بن أخطط، وهو من سادات بن النضير، وسلام ابن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق، وغيرهم من أشراف يهود بن النضير. ولم تطب أنفسهم أن يبقوا في خيبر وقد خرجوا من المدينة صاغرين ذليلين بعد نقضهم للعهد فذهبوا يؤلبون القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم وأول من بدأوا به قريش وكانت قريش كما لا يخفى هي لا تحتاج من يؤلبها هي تسعى في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته منذ أن بدأت ثم ذهبوا يدورون على القبائل قبيلة قبيلة، فأجابهم بنو سليم، وأجابتهم غطفان، قبائل بني فزارة، بني فزارة، وبنو أشجع وبنو مرة وحدثت هناك معاهدات ومواثقات بين هذه القبائل. للزحف على المدينة والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وكانت الخطة في هذه المرة أن يستأصل شأفة المسلمين وأن يقضوا على هذه الدعوة بالكلية واليهود يؤلبون على ذلك ويسعون بين القبائل في هذه المؤامرة وبالفعل تحركت هذه القبائل فخرجت قريش وكنانة ومن معهم من قبائل تهامه في أربعة آلاف ولقيهم بن سليم وتكتبت كتائب غطفان واجتمعوا حتى اجتمع عشرة آلاف مقاتل ليزحفوا على المدينة وهذا الرقم رقم مهول عدد هائل لم تشهده العرب في حروبها ولا في قتالها فتجمعوا في هذا الكم الهائل من المقاتلين والعدد والعتاد وهم يتوعدون ويتهددون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه القبائل فاستشار أصحابه وبعد تداول الآراء استقر الأمر على أن يحفروا خندقا من الجهة الشمالية للمدينة ويذكر أهل السير أن الذي أشار بهذا هو سلمان الفارسي هذا مشهور في السير وسلمان الفارسي هذه أول وقعة يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أسلم قبل ذلك بمدة ولكنه كان مملوكا لأحد اليهود ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان والمكاتب كما لا يخفى أن يشتري نفسه من سيده على على اقساط يؤديها إلى سيده ثم أعانه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى كتابته وهذه أول معركة يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن صحت الأخبار في أنه هو الذي أشار بهذا الرأي فانظر إلى هذا الرجل من أول معركة يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم يسجل لنفسه مكانة وعملا صالحا في نصره الإسلام والمسلمين استقر الرأي على أن يحفر الخندق وكانت المدينة كما لا يخفى تحاط بحرات من كل الجهات وبمزارع وبمساكن فلا يمكن لهذا الجيش الضخم أن يأتي إلا من جهة الشمال لأنه هو الجهة المكشوفة فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى كتائب صغيرة عشرة عشرة كل عشرة من هؤلاء يحفرون أربعين ذراعا هذا طول ما يحفرون وأما العرض فتسعة أذرع يعني قرابة أربعة متر ونصف واما العمق فسبعة أذرع يعني قرابة ثلاثة أمتار ونصف وكانت المسافة فيما يذكرون قريب من كيلوين ونصف بل قال بعضهم أكثر من خمسة كيلو مترات والله أعلم المقصود أن العمل بدأ من تلك اللحظة وبدأ الصحابة في هذا العمل الدؤوب ونبيهم صلى الله عليه وسلم معهم يحفروا كما يحفرون وينقلوا الحجارة كما ينقلون والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينظرون إلى نبيهم وهو يعمل معهم ويقول لئن جلسنا أو لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل وينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في جهد وفاقة وفقر وجوع وكانوا في شدة برد وهم يحفرون فيذكرهم بالوعد الذي وعدهم به ربهم سبحانه وتعالى وهو الجنة فيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فيقول الصحابة رضي الله عنهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ثم يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم معهم بأبيات لعبد الله بن رواحة اللهم اللهم لولا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل, فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويرفع صوته بذلك وهذا ليس في يوم ولا يومين ولا ثلاثة استمر هذا العمل أكثر من عشرين يوما وهم يحفرون وفي جوع شديد والصحابة رضي الله عنهم في عملهم الدؤوب فمجموعة من الصحابة اعترضت لهم صخرة ضخمة فلما عجزوا عنها ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بذلك فنزل صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة واحدة فانقطع ثلث هذه الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح مفاتيح الشام والله إني لانظر إلى قصورها الحمر الآن ثم ضرب الضربة الثانية فانقطع الثلث الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لانظر إلى قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة فانقطعت بالكليه وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إني لانظر إلى أبواب صنعاء في هذه الساعة والصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى هذه البشرة التي فيها أن هذه الكربه ستزول ويعملون, ويعملون ثم عرض لمجموعة من الصحابة صخرة أخرى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثلاثة ايام ما أكل شيئا ولما رفع يده ليضرب هذه الصخرة وانكشف بطنه صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد عصب عليه حجرها من الجوع فضرب الصخرة فأصبحت كالكثيب الاهيل مباشرة جابر رضي الله عنه رأى هذا المنظر وهذا الحالة التي يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى بيته ثم أتى إلى زوجه فقال لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا صدر عليه فهل عندك من شيء قالت عندنا عناق وعندي صاع من شعير وهذه المرأة تزوجها بعد موت أبيه طبعا لما مات أبوه رضي الله عنه في غزوة احد كان ليس له من الأبناء إلا جابر والبقية بنات فتزوج جابر رضي الله عنه هذه المرأة وكانت امرأة تيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك جابر لا يزال شابا صغيرا قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله إن لي اخوات فأردت أن أتزوج امرأة تقوم عليهن فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وانظر إلى هذه المرة فقامت إلى الشعير فطحنته وقام جابر إلى عناقه فذبحها فلما قطعها ووضعها في البرمة وإذا هي قد عجنت عجينها فقالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفضحني في أصحابه وادعه ودع اثنين او ثلاثة الطعام قليل عناق صغير حتى جاء في روايه بهيمة وصاع من شعير ما الذي يكفي اناس لهم ايام ما اكلوا شيئا فقالت لا تفضحني في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم فساره وقال يا رسول الله عناق وصاع من شعير فادع من شئت من اصحابك اثنين او ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب يا معشر المهاجرين والأنصار هلموا فان لكم عند جابر سورة فاتى الجيش ألف رجل فلما جاءت ما توقع هذا جابر والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بأصحابه فأتى مسرعا إلى بيته فلما رأتهم رأته قالت بك وبك يعني تعاتبه وتوبخه تقول أنا ما أوصيتك قال قد فعلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا قالت هل أخبرته بطعامنا قال نعم قالت الله ورسوله أعلم انظر المرأة العاقلة قالت الله ورسوله أعلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لا تنزع البرمة ولا تخبز العجين حتى آتي ثم كشف عن البرمة فبصق فيها ودعا بالبركة ثم كشف عن العجين فبصق فيه ودعا بالبركة ثم قال للمرأة ادعي معك من يخبز معك وأتى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخبز ويأخذ من اللحم ويعطي أصحابه حتى شبعوا جميعا وبقي بعد ذلك فضله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأعطوا جيرانكم فإن الناس قد أصابتهم مجاح. الصحابه رضي الله عنهم في هذه الشده وفي هذا الكرب العظيم لكن اذا راوا مثل هذه, هذه الامور وهم قاد قد باعوا انفسهم لله عز وجل استمروا في الحفر حتى فرغوا منه ولم يصل تصل جحافل المشركين الا وقد فرغوا من حفر الخندق فلما زحفت الجيوش ورات هذا المنظر كانوا يظنون لم يخططوا لقضية المقام على مشارف المدينة إنما أرادوا أن يكتسحوا المدينة في لحظة فلما أتوا إذا هذا الخندق فقالوا هذه حيلة لا تعرفها العرض وغضبوا لذلك وأرادوا أن يقتربوا من هذا الخندق فنضحهم الرجال بالنبع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ثلاثة آلاف من أصحابه ولا أحد يتوقع أنه إذا حفر الخندق انتهت القضية قضية تحتاج إلى مصابرة حتى لا يتمكن عشرة آلاف من هدم هذا الخندق واجتيازه إلى المدينة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان في حصن بني حارثة وكان هو أحسن الحصن موقف عصيب موقف شديد يصور الله عز وجل حال المؤمنين حين رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله يعني صدقوا بما وعدهم الله عز وجل به ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وسيأتي معنا حين يأتي نقد بني قريضة ماذا قال المنافقون بعض هرسان المشركين يتعطشون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يصبروا على أن يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق فنظروا فوجدوا مكانا فيه ضيق فقفزوا بخيولهم إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا من الشجعان المعروفين عمر بن عبد ود بعضهم يقول ود وبعضهم يقول ود والأقرب أنها ود لأن الآية ود ف وعكرمه بن أبي جهل وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله المخزومي قفزوا بخيولهم فبادر الصحابة فأغلقوا عليهم طريق الرجعة فكان عمرو بن عبد ود هذا من أشجع الناس فطلب المبارزة ما يستطيع قاتل الجميع فبرز له علي رضي الله عنه فقتله وقتل الزبير رضي الله عنه نوفل بن عبد الله المخزومي وفر البقيه وقفزوا بخيولهم من وراء هذا الخندق وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مصابرة للأعدام ونبل لا يقترب أحد من من هذا الخندق وطال المقام بالمشركين وهم ما تهيأوا لمثل هذا الأمر فذهب حيي بن أخطب إلى بني قريضة بني هم في الجنوب الشرقي من المدينة وهم الآن هو المكان الذي ممكن أن يدخل من خلاله المشركون او على الأقل يحدث هؤلاء اليهود في اضطراب في صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب حيي بن أخطب إلى سيد بني قريضة كعب بن أسد القرضي فدخل عليه فقال أتيتك بالعز وأتيتك بالنصر وأتيتك بإخراج محمد من المدينة والقضاء عليه. فقال بل والله اتيتني بالذل فاني والله ما رايت من محمد الا وفاء فلم يزل به يعيده ويمنيه ويقول هؤلاء لا يمكن ان ينصرفوا حتى يقضوا على محمد واليهود يحملون الحقد الدفين على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اطاعه على نقد العهد قال لكن بشرط ان حدث امر تدخل معي في حسم واخذ عليه العهود والمواثيق على ذلك فدخل معه قال في هذا العهد قال إن انصرف هؤلاء لك علي أن أدخل معك في حصنك حتى يقضي, يقضي الله ما يشاء المقصود أنهم نقضوا العهد الذي ممكن أن يخدم به المشركين في حالة نقض العهد اولا يمكن أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف أو على الأقل الأحوال يسببوا اضطرابا في حال المدينة ومن جهة أخرى هذه الجيوش الكبيرة ما استعدوا للحصار الطويل ليس معهم من المؤن ما يكفي فقالوا يمدونهم بالشعير وبالبر وبالتمر طيلت مقام هؤلاء على مشارف المدينة وكان الأمر شديد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وأرسل الزبير وأتاه بالخبر ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عباده وعبد الله بن رواحه ارسلهم ليتثبتوا من الخبر قال ان رايتم انهم على الوفاء بالعهد هجهوا بذلك لتثبتوا الناس وان رايتم انهم قد نقضوا العهد فاشيروا الي اشاره فقط افهم منها هذا حتى لا وهذا من من, من حسن القيادة فذهبوا فلما قبلوا على اليهود بادروهم بالسب والشتم والجهر بنقض العهد وسب النبي صلى الله عليه وسلم ومزقوا الكتاب الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عضل والقاره يعني يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر الذي وقع عليه أصحاب الرجيع كما تقدم معنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الامر والامر يعني لم يلبث طويل حتى انتشر عند الصحابة وعلم الناس يقول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من فوقكم هؤلاء الأحزاب الذين جاءوا من خارج المدينة ومن أسفل منكم فنلقوا ريضة وإذ, وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ثم ذكر الله عز وجل حال المنافقين واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وأصبح اليهود يتهجمون على حصون المسلمين التي فيها النساء والصبيان وكان يهودي يطوف بهذا الحصن يريد أن ينظر هل فيه رجال فنزلت عليه صفيه بنت عبد المطلب عمت النبي صلى الله عليه وسلم بعصا فقتلته بها فلما سمع اليهود بمقتله ما يدرون من قتله قالوا اذن هذه الحصون محصنه بالرجال فهابوها واصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض اصحابه يدورون في المدينه ويكبرون ليظهر الاستعداد وكان الامر عصيبا الى درجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يصلي صلاه العصر في احد الايام الا بعد المغرب لما جاءه عمر فقال يا رسول الله ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن صلاة العصر والله ما, صلي ما صليتها إلا قبل قليل يعني قبل غروب الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله إن صليتها يعني ما صليتها وبعد المغرب أدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدنا بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى المغرب يتخيل قضية الصلاة أهم قضية ومع ذلك شغلوا عنها بشدة مصابره المشركين أن تتكلم عن عشرة آلاف مقاتل يعني منهم من يرتاح ومنهم من يأتي وهؤلاء مجرد ثلاثة آلاف وبدأ ينجم النفاق وبدأ المنافقون بدأ يظهر الخور فيهم والضعف وبدأ بعضهم يقول يعيدنا محمد أن بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يامن على أن يذهب إلى قضاء الحاجة وأصبحوا يتكلمون بمثل هذا الكلام ولكن المؤمنين ثبتوا لأن بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى عهدا أن يصبروا في الدنيا اتامل قبل قليل يا معاشر الفضلاء في الآيات التي قرأها الشيخ أقول لماذا لا يثبت الصحابة فعلاً وهم يسمعون هذه الآيات تتلى عليهم أقرأ اليوم كلام ابن القيم رحمه الله يقول أربع آيات في القرآن أو أربع مواضع ذكر الله عز وجل فيها أن من عمل إحسانا أثابه الله عز وجل في الدنيا والآخرة هو حصرها في أربع مواضع لكن لو نظرنا لقضية الوعيد بنعيم الآخرة في كم موضع القرآن من أوله إلى اخره يعد بالآخرة لعلي أختم بهذا قبل أن نختم الدرس يخبرني احد أحد الفضلاء يقول كنت أنا وفلان أحد الدعاه المعروفين الكبار يقول كنا شباب وكنا نلقي كلمات ودعوه إلى الله عز وجل على نطاق في مستوانا ذاك الوقت يقول ولكن هذا الشيخ يقول كان إذا وعظ الناس يذكرهم بنعيم الآخرة وما اعد الله للمؤمنين من الأجر العظيم وما توعد به المشركين والفجرة من العقاب الشديد يقول وأنا إذا دعوت الناس أذكرهم بما في الاستقامة والالتزام بدين الله عز وجل من السعادة في الدنيا وبسط الرزق أذكرهم بالمنافع الدنيوية وهذا ما في إشكال لكن يقول انا دائما أدور حول هذه القضية وصاحبي يدور حول قضية التذكير باليوم الآخر. يقول فرأيت رؤيا. وإذا صاحب هذا يقول رجل ضخم ضخم جدا وأنا بجانبه صغير. يقول فقلت يا فلان ما شأنك أنت كبير وأنا صغير؟ قال أنت تذكر بزاد القدور وأنا أذكر بزاد القبور. يقول تعجبت من الرؤيا اتصلت على هذا الأخ سلاما رأيت كذا وكذا. فأعطاني رقم أحد المعبرين قال فسألته قال أنت في دعوتك تفعل كذا وكذا وصاحبك في دعوته يذكر بالآخرة الذي ينبغي أن نتعلق دائما بالآخرة يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستطيعون أن يعيشون في رخاء في الدنيا بدون التعرض لهذه المتاعب منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسوق سيرة صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ابتلا وشدة وقتال واضطهاد كم يستطيعون أن لا يقعوا في هذا لكنهم يؤملون في الدار الآخرة لتبلون في أنفسكم وأموالكم تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة هذا يخبر الله عز وجل أن هذا, هذا الطريق الذي ستسيرون عليه ألف لا ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلا بد ان نستحضر هذا بكل حال نقضت بنو قريضها العهد ونكمل ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى في مثل هذا الوقت بقيه احداث هذه الغزوة واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يبلغنا تلك الايام الطيبه على احسن حال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين